اثنان استمع على الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله وأنت كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله شكرا.